Bismillahirrahmanirrahim Hamim A'sin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 من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين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 من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب فَاطِيرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ şâl alkom min âfuskom âzvaja ve min alânami âzvaja yâzrâukum fee, şey, vâhu له ما قاليد السماوات والارض يمسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع عليكم من Dinimizi vassabine ve ve kimi dīna wa lā tatafarraqū fī kabra 'alā al-mushrikīna mā tad'ūhum ilayh Allāhu ilayhi ilayhi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 فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حتب كَتَبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُ حُدْثًا جتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق.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 ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز كان يريد حرث الاخره نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب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 تَرَ الضَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَاقِعُونَ بِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَرَضْوَانٌ تِلْكَ الْجَنَّةُ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ ٱللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَهُوَ ٱلَّذِى يُقْبَلُ Fabıt et gİbâdî ve yâfû et sİyât ve yâlem ma tefâlûn ve yâstîbûl lâzîn والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبوغ في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء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 ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وَمَا أَصَابَكُم مِن صِبَاتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْوُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره INNA FI ZALIKA LA AYATAL LI KULLI SABANIN SHAKUR A YUQBUN N BIMAA KASABU WA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 كلون وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا وَغِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ إِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ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 أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَا يُغْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٌ اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ Malakum mimma alja'in yuma'idhu wama lakum min nakir in a'radhu thama arsalna 'alayhim hufiza In 'alayka illa al-balao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 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء قُرآنًا وَإِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِير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 إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نوراً هدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له Fi السماوات وما في الأرض، هلا